وينك حياتي قلبي سعيد فرحا فرحا قلبي تهنى الوقت انت هنى بيوم لعيد قلبي سعيد وينك حياتي وينك حياتي قلبي سعيد فرحا فرحا قلبي تهنى حبك حلّك كنف عليّ أكّ ملعانا من حواليّ حبك حلّك كنف عليّ أكّ ملعانا من حواليّ <تصفيق> كلّ تبكي جيّ كلّ تبكي جي يا حياتي يا حياتي هي الله صالح بتحيا بدن من الوطن ولا لا الحب بتسكين النجم حاله هي الله صالح بتحيا بدن من الوطن ولا لا الحب بتسكين بدم من هو ولا لا الحب بمتزكي من نجم من ولا لا الحب بمتزكي نجم يا علي يا علي وكل ما...